الشهر العربي وخاصة في ايام نسيان التقويم الهجري، اضطه بامرين الامر الاول ان شاء الله رب العالمين بالقرآن ارجو ان يفوتك الورد الشهري كل يوم بجزءه يعني انت اليوم ان شاء الله رب العالمين من سورة الحجر شرط الحجر وانتنسى خلص النحي الحافظ يمر عليه هذا الجزء ان شاء الله بالعالمين حظرا وإعادة وغير الحافظ على الأقل قراءة لأننا حقيقة كثير منا لا يختم القرآن كل شهر وجه الحقائق كثير منا جدا لا يختم القرآن كل شهر ولو أنه ضبط نفسه على التقويم الهجري كل يمجز صعب لي بالتالي حيب بعرف ويمئي الامر الثاني الشيئان حقيقة كلما رأيت شابا جلدا قويا مفطرا في الايام التي هو حي فيها لا ادري متى عندما يموت وقد علم الاكابر وحفظهم الله تعالى ان الصوم من اعظم ما يتعبد به الله عز وجل قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل كثير من الناس لا يأخذ هذا الحديث إلا فيه ها في رمضان كل عمل يقوله وشف رمضان ورمضان يشتوي فيه الصغير والكبير والرجل والمرأة ويشتوي فيه العابد وغير العابد فمتى تتميز أيها الأخ الكريم متى تقول ها أنا ذا أبع طعامي وشرابي وشهوتي من أجلك وخاصة أنه لربما تصبح ناويا صياما ممشيا في القبر فتفطر عند الملك وهذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم وأحسن نزله النزل ما يعد للضيف من الكرامة سلام بقى وانت رايح للصايم كده شوف صاحبي بيبص لفوق كده وبيقول يا طرح حت مسافر ايه هناك مش كده ايه اللي يمنع هناك ان تجد ما قد سمعته في كتاب الله تبارك وتعالى انهار السوبات انهار من ماء غير آسن من لبن لم يتغير طعمه من خمر اللذات للشاردين من عسل مصفى لهم فيها من كل الثمرات في صلاة الكشوف تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تكعكع تكعكع حتى ركبت الصفوف بعضها بعضا هو يرجع الصفوف كلها ترجع معا هو يرجع الصفوف كلها ترجع معا حتى كادوا ان يصلوا بل وصلوا الى صفوف النشاء ثم تقدم حتى وقف في مكانه ثم تناول شيئا. قالوا يا رسول الله قال عرضت علي الجنة والنا فلم ارك اليوم حتى أنه عرض لي عنقود من الجنة. لو أخذته وفي رواية قال: لو جت عليه لا أكلت منه ما بقيت الدنيا. ما بقيت الدنيا. فائدة أرض ألا تنسى؟ يوم أن يقال في الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أشرفتم في الأيام الخالية أشرفتم يعني بما صمت فقدم لنفس بما أشرفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أشرفتم في الأيام الخالية يعني أي صمت بما أشرفتم أي حرمتم أنفسكم لا في الفريضة الجماع مستوى في الفريضة متى, متى يتميج العرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هو ده التميج وإلا الفرائض ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استرطبه عليه كمان الفرائض هدفها كلام لكن يشتغل في الخالد الكبير والصغير والذكر والأنفة محتاجين إحنا بقى إيه التميج وبعدين المهاردة بقى بيومين يا واعي ياللي بتاكل وتش معه انتوا شوفوا بجا حاجة من اثنين ينصوا من شاء الله رب العالمين قدر استطاعتنا كل خميس يا ما محدش يأكل ويشرب قدامي كلت وشربت جدامي لازم نتكلم في المشكلة دي ان كثيرا من الناس او قل ان كل الناس شبعوا مواعي كلام يامن نحن نحتاج إلى أقوام يعملون يدعون إلى الله عز وجل بسمتهم بهديهم بدلهم بعملهم يمشون في الناس ولا يتكلمون يقول الناس هذه السم فيعظمونه الحمد لله رب العالمين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 بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه اعلم يعني هذه الكلمة دائما ما تقال للتنبيه ولجذب الانتباه اعلم بان الله جل وعلا سيأتينا معنى اسم الجليل والعلي وانواع العلوم لم يترك الخلق شدا وهملا بل خلق الخلق يعني شدا وهملا يعني كما قال الله تبارك وتعالى أفحشبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لا تؤمرون ولا تنهون لا تحاسبون لا تعاقبون لا تجازون جل ربنا عن العبث جل ربنا عن العبد ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحة كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ملك أين تذهبون لا لا لا إنما خلق الله تبارك وتعالى الخلق لمهمة عظيمة أن يعبدوه وحده لا يشركو به شيئا ورتب على عبادته أمورا كثيرة منها عمارة الأرض ومنها الاستخلاف فيها ومنها يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب جاد المعاد قال ومن أجلها يعني من أجل توحيد رب العالمين من أجل هذه الكلمة المباركة خلق الله الإنس والجن وأقام شوق الجهاد ما وهل هناك حرب قامت إلا وهي حرب عقائدية حرب عقائدية هناك من زمان جدا تسمع قول قوم إبراهيم يقولون أحرقوه وانصروا ايه آلهتكم ان كنتم فاعلين هذه الحروب كلها تدور لنصر الاله الذي يعبد هذا المجرم الذي ابعده الله عز وجل اول ما اراد ان يضرب بلاد المسلمين قناه الحمله الصليبيه يرفع فيها شعار اهل شعار دينه الذي يدين به ونحن إذا قلنا أقيموها جهادا إسلاميا شرخوا قلنا أنتم عملاء هم يدافعون عن دينهم حقيقة وأنتم تأبون علينا أن نرفع لواء ديننا لا تشتقيموا أبدا لذا نحن دوما مهزومون يوم أن نرفع لواء الإسلام ترقد كل هذه القوى لأنهم يعلمون أن جندنا هم المنصورون لا يحاولون هذه الأمم تعلم ذلك جيدا لذا ينفقون في إضلال عباد الله عز وجل عن توحيب رب العالمين أضعاف أضعاف ما ينفق على قواتهم العشكري قال الله رب العالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه ليحضوا عن سبيل الله فسينفقونه ها ثم تكون عليهم حفرة ثم ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحفرون هم يعلمون والله يعلمون أن الإسلام والتوحيد أعلى مما هم عليه من اللا سيء هم يعلمون أنهم ليسوا على شيء يعلمون أنهم ليسوا على شيء ويحاولون بكل سبيل ان يسمعوا الهدى وهم معتقدون في قلوبهم ان هذا هو الدين الحق الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ما قال وان فريقا منهم يعرفونه لا لا لا قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم هذا من الانصاف شمول وتخخيف وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اثبت والله ما أحلى حديث فتى الأخدود حديث بديع خاتمته من أبدع ما يكون يقول الغلام لأمه يا أمة اثبت فإنك على الحق هذه خاتمة بديعة اثبتي ان كنت يوما عابدة فانت والله ولو القيت في النار على الحق ان قال الغلام الرضيع لامه يا امة فواجب علينا ان نقول للامة يا امة اثبتي فانك عابد لا تتلجل بل خلق الخلق ليعبدوه وبالالهية يفردوه ما اول القصة ادم اخراج فيما قد مضى من ظهري ادم ذرياته كالذري قال النبي صلى الله عليه وسلم كما اورده الامام احمد في مسنده وصححه الالبني قال مسح الله على ظهر آدم بنعمان يوم عرف نعمان وادي من أوديان عرف فنزلت كل ذرية آدم كأنها الذر إيش الذر النمل الصغير نمل الصغير كأنها الذر فكلمهم الله قبلا يعني قبلا وجها لوجه قال لهم ألست بربكم نطقوا جميعا وقالوا بلى ده بيسموه المثاق الأول مثاق الذر وإذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى إذا جاء الاستفهام بدئ بالهمز والنفس الإجابة بنعم تكون ببله. ألاشت بله؟ ألم يعلم بله؟ أو لم يرى بله؟ لم لشت وهكذا لا. ألاشت بربكم قالوا بله. هنا وردت أحاديث كثير. قد بلك منهجنا في التدريش البيت الآية الحديث نبدأ بالبيت لأننا منتظمون في شلك المنظومة والشيخ ككل النظمين من أهل العلم الكرام يأتي من الكتاب والسنة فينظمه نظما ما اجترأ على الكتاب والسنة فقدم نظمه لا لا لا لا إنما ترجم الكتاب والسنة في المعاني بالنض ثم أنت تأخذ الآيات والأحاديث مما ورد في هذا النض أخراج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذردي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعل الله بين عيني كل واحد وبي صنور على قدر إيماني. فنظر آدم عليه السلام فوجد أحدهم عظيم ما بين العينين من وبيس. فقال أي رب من هذا؟ قال هذا أحد ذريتك في أمة من آخر الأمم. اسمه داود من اخر الامم فعندك اخر الامم امة بني اسرائيل اللي هي امة يعقوب عليه السلام وابوه اسحاق وامة اسماعيل انقضت الامم بابراهيم عليه السلام وابراهيم وابل ابراهيم ابو الانبياء الذين جاءوا من بعده حتى اسماعيل حتى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم نتاج ابراهيم عليه السلام اللهم الا ما كان من لوط فهو ابن اخيه بعد لوط عليه السلام جميع نبي جاء من ولد ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذرياته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم عليه السلام فآخر الأمم بدأت من إبراهيم عليه السلام آخر من آخر الأمم داود عليه السلام وكان داود جميلا وكان أزرق العينين وكان إلى القصر أقرب وقال الله تبارك وتعالى فيه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أرعب بني إسرائيل كانوا لا يستقيمون لملك قبله قبلها قبل أن يورث الملك عند النبي بتاعه أدعو لنا ربك يعني كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى في أواخر الشورة البقر ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال أعرفكم هل عسيتم قالوا وما لنا قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك الرجل والله ما قصر قال لهم إيه إن الله قد بعث لكم طالوت ملك جلو من فحش أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال هذا اعتراض على رب العالمين قال إن الله اشتفاه عليكم الآية وقال لهم النبي الآيات وعاند الملك طالوت إلى قوله تبارك وتعالى فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة انتهى اعتراض بني إسرائيل أول ما جاء داود عليه السلام أدرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس داود عليه السلام سر عبادته صيام وصلاة كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم ثلث الليل وينام نصفه ويقوم سدسا أعبد الناس داود والله قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نشوا يوم الحساب ادم عليه السلام رأى ولده هذا عظيم وبيص ب... من ايه من العباد اعبد الناس لو دو... قال يا رب كم عمره قال شتون سنة قال هل أكممتها مئة يعطيه أربعين قال يعطيه من عمرك فعندك ألف سنة قال خذها من عمري وقد علم آدم عليه السلام أن حياته في الأرض ألف سنة أن حياته في الأرض ألف سنة فلما نزل ملك الموت قال لا بقي لي أربعين سنة بقي لي أربعون سنة قال ألم تهبها لولدك داود قال لا ما حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ها فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم طب نسي خلاص معذور هذا ناشي ولا شيء على الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نشينا قال قد فعلت طيب فكيف الجحود مع النسيان لا يستقمان من اين جاء الجحود حد يعرف ناشية خلاص براء طب فكيف جحد لما ذكره الملك برضو قبل فجحدت ذريته وانقسمت الذرية في الحقوق الى قشمين والثالث وقليل ما حتى في قصة داود عليه السلام إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عن بالصالحات ها وقليل ما قليل ما فبقي الناس في أداء الحقوق إما معطن وهذا قليل وإما ناس وهذا معذور وإما جاحد وكلهم شابه أبا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن شابه أباه فما ظلم لكن جاحد يبدو ظالم مش كده لكن قالها ابن القيم في معرض أنك إذا كنت ذا يوم صاحب معاص فقد كان أبوك قد عصى لكن أباك ما بقي على المعصية استغفر وتاب قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإذا عصيت وظلمت نفسك تفعل كفعل أبيك يلاقيك الله كما لاقى أباك أن يغفر لك كما غفر له أخرج فيما قد مضى من ظهري أدم ذريته كالذرى أول ما رأى ذريته فوجد فيهم الأعمى والأعرج والأبرص قال يا رب هل لا سويت بين خلقك المظبط جميل ازاي ما شاء الله سبحانه فضل الله ما فينا اعمى صحيح ولا فينا اعوى صحيح كيف لو كان فينا اعوى لماذا يكون فينا واحدا لماذا يكون فينا واحد اعوى لنعرف تمام نعم ربنا علينا الله اذا رأيت المبتلى فقل الحمد لله الذي عافاني مما ارتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ما رحتش انت قرية الوفاء والامل اللي بيسمعوا فيها الصنابل والسباسب والجزم للمعوقين معوقون هناك سكنين الى ان يأتيهم اليقين مش طلعين تاني. مش حبشه لحن عمل لهم برضو ملاعب وعمل لهم مش عارف ايه ومساجد انما غير مؤهل ان يعيش في وسط النفس دخلت انت طبعا مستشفى الدذان اي نعم نحن فيها دخلت انت بقى مستشفى الامراض النفسي انا دخلتها الى احتياج رأيت فيها رأيت فيها ما لو تدارسنا الكتب سنين لا تفيد مثل هذه السبعة ايام فالحمد لله على نعم العافية نعم ده الصحة النفسية دير الامراض العقلية أمراض العقلية لا تستطيع ان تقف الا وان تبكي حتى في الصحة النفسية اللي عندهم اللي هو بيسموه كبت او الكلام بتاع الامراض النفسية أنا بكيت فيها ما لم أبكي في حياتي وضحكت فيها ما لم أضحك في حياتي من أحوال الناس ولو ذكرت واحدة لفسد علينا الدرب أحمد الله عنك. قال هل سويت بين خلقك قال أردت أن تعرف نعم لو لم تجد هذا المعوق لظمنت أن هذا أمر تخلش بتطلع كل يوم من هنا تغرب من هنا أمر طبيعي أمر عادي لا اكتب اذكر آية وحديثان مما يناشد قولاً ناظم اخرج فيما قد مضى تشكف هذا الشيء على هذه الشكلة بجأة يأتيك الامتحان اكتب آية وحديثين كتب حديثان يشطب عليه اقصد على قول وحديثين مما يوافق قولاً ناظم أخراج فيما قد مضى نرجع للشرح أخراج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره نعم عليه السلام نعزل نتفق على حاجة قبل ما نتكلم اذا ذكر نبي تسلي وسلم عليه اذا ذكر صحابي ترضي عليه اذا ذكر تابعي ترحم عليه اذا ذكر عالم دعي له اتفقنا صبر الحمد لله رب العالمين سيأتيك ان شاء الله رب العالمين مع الدرس يعني مع طول الدروس يعني انواع عصمة الانبياء وهل معصومون من الصغائر ام من الكبائر فقط سيأتيك الرب في هذا لكن بالجملة قد قال المعصوم ها ان الله عليه وسلم ادم فنسى ادم فنسى ولده او ذريته وجحد هل انا قلت انه جحد رد عليه ولا قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فنحن نقر خذ بالك من قواعد اكتب يا ولدي من قواعد التوحيدي في جميع الغيبيات الاقرار والامرار على رقية كتب كده بخط عرب بن قسين الاقرار والامرار ايما تقر وتمر في الغيبيات لا طاقة لعقل واحد منا ان يفشل خلاص لماذا خلاص اننا واحد يجي يقول طب داتي ازاي دي من رأى يخبر إذا لم يكن نور من الوحي بين إذا لم يكن نور من الوحي بين لابد تخبط الفتى في ظلمات الهوى على طول حتدخل في الأهواء إياك في الغيبيات بأسرها إقرار وإيه وإمرار خلاص طيب الهوى صرت من اهل الاهواء اما معتزلي اما مرجئي اما هم ضلوا من أه... لما خاضوا مسائل الغيبيات ضلوا ما الذي يميز اهل السنة يميز اهل السنة التسليم التام للنصف وعدم اعمال العقل فيها ما دامت قد صح صح وردها من كتاب او سنة نحن مؤمنون به عجب لاهل السنة دول عجب حقيقة وصط في هذه الأمة كما ان الامة وصط في هذه الامة نبدع مرة اخرى وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره أما قوله رب غير قوله معبود لأن الرب اسم ذات يدل على أفعال قائمة به على أفعال قائمة به بالله عليك تكتب هذا لان هذا من نتيس ما قد علمنا. اكتب هذا. الرب توحيد الربوبية. اكتب. اكتب. توحيد الربوبية. توحيد الله بأفعاله. وتوحيد الألوهية. توحيد الله بأفعالنا او قصد الله بأفعالنا قصد الله بأفعالنا ده المولايز مسرحة مولانا هو نقدر مسرحة فدلوا على الفعال لما يريد افضل حاجة نأتي من القرآن على الفعال لما يريد الرب فعال لما يريد مش كده يحي ويميت صحيح يعز ويذل يرشط الرزق لمن يشاء ويقدر كل هذا يدل على على الاله المعبود ولا على الرب الفعال الله يشترك اصاب على فكرة دائما ما اقول امتعوا امتعوا مادة تدرس مادة التوحيق وهي المادة المظلوب قل لان تدرس ها حيضيعنا قل اللهم سلم سلم قل لان تدرس وهي والله مادة الغنى الغنى الكامل فيها الغنى الحسي والمعنوي والله غنى الفلوس والله غنى الفلوس من درس أسماء الله وصفاته اغتمى من درسها لإخوانه أو تدارسها لنفسه لا لا لا إلا الأسماء وصفاته أعظم ما في الكون رب الكون أعظم ما يعني يقال عنه هو الله عز وجل فإذا تعبد هذا الإله أفضى على خلقه حتى بالمدارسة اظب على خلقه من فضائه والله العظيم انزل من سحائب رحماته ما لا حد ولا حد ما لا حد ولا حد يلا بقى في الكلمتين اللي فات اللي هو بقى ايه في نفس البيت هو جالي في البيت طيب الاول انت كتبت ايه واحد اجرا لا اخر حاجه توحيد الربوبية ها او قدر الله بيفعل كويس. اكتب سؤال عرف توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية بابسط عبارة ماذا خلاص اخذت الاجابة ابسط عبارة ما هو توحيد الربوبية ان نوحد ال... نوحد الرب الفعال لما يريد فعال لما يريد شوف يقول ايه لا يشأل عما يفعل وكلنا بعد كده نصدق. أهلاي آه. لا لا في مسائل ثانية. حبيبي الح... المبارك حفظك الله تبارك وتعالى. كله القرآن من مبدأه إلى منتهاه والأحاديث من مبدأها إلى منتهاها تبحث أمرين اثنين لا ثالث لهما. توحيد الربوبية وتوحيد الالهيه من أول القرآن هات أي أي شوف يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اكتبوه توحيد الهي لان اكتبوه فعل امر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه الى الندب وما دمت قد اطعت فانت عابد خلاص ومن عندي يا أيها الَّذِينَ الذين تُجِمْتْ فَرَّعَ أَمَنُوا دِي الْفَرْعِينَ ايمانٌ بربوبيته وامان إيمان بألوهيته ومن ده باك يسوفان اجبتلك ايه احكام خلاص حتى ايه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ايه يعني ايه يعني قص علينا قصص نبي قص... قص علينا قصص نبيه يوسف عليه السلام فبين انه امر بتوحيد ربه وذكر اهل السجن وقام العدل وكان في قصصه قصص النبي يعقوب عليه السلام وان الله حاكم ان الحكم الا لله امر ان تعبدوا الا اياه وقالها يعقوب عليه السلام ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون كل القرآن يدلك على افراد ربك عز وجل بنوعية توحيدي توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية من أول الأخ شف شف كل مليء الحمد لله ألوهية ربي ربوبية العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم أسماء وصفاته مالك يوم الدين ربوبية وألوهية إياك نعبد ألوهية ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين ربوبية استعين بالفعل ما يريد صحيح اهدنا الصراط المستقيم الوهي صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صيض ربوبية مع نعم الوهي غير المغضوب عليهم الذين ابوا ان يعبدوك من اليهود ولا الضالين الذين عبدوك على غير علم نعوذ بالله من مصير الفريقين وهكذا رب يا حبيبي من أسماء الله طيب حاضر آه أنت, انت تقصد حديث آه أبي هريرة في البخاري وعند التبنذية بزيادة عند التبنذية بزيادة والله الله الذي لا إله إلا هو من رحيمه الملك الكدس السلام والمؤمن المؤمن قالوا هذا مدرج من رواية الرواه ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا موجود على كل لما احنا هنتكلم بقى ايه عند الاسماء الصفات هنتكلم ان شاء الله ربنا بس انا عايز انبهك ليه ها هناك يقول ايه واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود يبقى الرب اه هي صفة اسم ذات على الفعال لما يريد تبارك وتعالى المعبود ها الذي يقصد بافعل انا هقول لك انا بقى كلما مثلا واحد يقول لك ايه المعز اسم للرب المذل اسم للرب القيوم على كل نفس بما كسبت اسم للرب باسة الرزق فعله هذا فعله توحيد ربنا بأفعاله مش دي أفعاله؟ طيب من قيوم غيره لا كل احد مهما قام في مصالح نفسه تأتيه لحظات يقعد وينام لأن هنا سيدي لك حي وقيوم فلا ينام وجل أن يسبهه الأنام هذه أسماء أفعاله فهو رب طيب أسماء أفعالنا قصده بعبوديته تبارك وتعالى صلاتنا قصد عبوديته صيامنا نتعبده به هل يصلح أن نصوم لغيره أو نصلي لغيره قصده هو نقصده هو. عشان كده يقولك إيه؟ التوحيد الأول توحيد معرفة وإثبات تتعرف عليه هيا بنا نتعرف على ربنا سيجي لك هنا بعدين. طيب والثاني توحيد قصد وطلب إياك نعبد وإياك نستعين. أصد وطلب التوحيد الأول توحيد معرفة وإثبات تتعرف عليه لابد حيدي لك ناكي يقول لك أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد أول واجب تتعرف عليه لي مرة درس نتعرف اسم الحافظ ولا ايه قلت لهم أنا لو بييد لو لأقول للنسكت كلها بطل ولا واحد يعبد, اسكت اسكت. حدش يعبد. ولا تصلي يا ابني ولا تصم ولا تذكت ولا تتعرف تعرف عليه أولا لا تنفك عن عبادته ثانيا لكن يلا نعبد لماذا تأتينا الغفلة لماذا نترك العبادة هو ده الاصف ب... لماذا لماذا المقاهي منتشر عليها الناس والمساجد فارغة لانهم ما عرفوا ربهم لو عرفوا والله من فكوا عن طاعته لحظة قدر استطاعتهم حتى لو انتباتهم الغفلة تذكروا فاذا هم نفسرون لكن الذي لا يعرفه حيدي منين ده بيتهجم عليه يقول له ولا تعرف انا لو لو لو وجهت فيدي والله مرحمك ابدا والله لو ويتهجم على الله عشر وترجم لا يعرفه شوف ربنا يقول ايه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة يشتير والسماوات مطويات بيمينه تقدر تتصور هذا ياه حد يقدر تتصور هذا السماوات مطويات بيمينه أي يمين هذه سلم ياه في العمر الماضية من ثلاث جمعة تقريبا أربعة صليت الجمعة وطبعاً ما حبيتش أطلع قعدت كده قدرا في موضع الحرم شوف ما عدت قعدت في موضع فمرت علينا آية بكرتكم إياها لعل الإشباء الماضي له الآية دي أخ بكشتني إنسان بكشتني آية دور قد العمود يا دور, دور صدرت يعني إن قل يقل عشر سنطيل الحر أطولنا كان بجانبه قزما آية حاجة كبيرة قوي كبير ايه كيف والكبير المتعال تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره لو قدروا لو علموه لو عرفوه لستوحشت أنفسهم من قلة العد يموت يموت بصي يا خوانا الكرام من عرفه هانت عليه الطاعات وسهلت عليه جدا ومن لم يعرفه حلينا ما يعبد ولو عبد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كشالا يراؤون الناس لا يراؤون الله عز وجل كالذي ينفق ماله له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان حجر شبه الضمأن ماء فإذا جاءه لم يجد شيئا. تحس المراد الطويل عريض وهو ليس يسوي عند الله جناح بعوض لا يعرف الله. لا رب معبود بحق غيره أما بحق كم من معبود بباطل وبعد هذا رسله قد أرسله بعد ما أخذ المثاق عليهم أرسل إليهم الرسل والله العظيم رحمة منه وفضله هل يؤاخذون الله عز وجل بالمثاق الاول رب عليها لا والله طب بما يؤاخذنا ببعثة الرسل وانزال الكتب ما الدليل حافظك الله حافظك الله عصب ثمان دليل ها اي واحد جادع هو حجبة في النار ها حجبة جادع هي دي تعت صورة النساء دي عسل ها صحيح افتب اذكر دليلين من كتاب الله تعالى على ان الله لا يؤاخذ بالميثاق الاول لا يؤاخذ بالميثاق الاول الا افتب ربكم قالوا بلى شهيدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون لا يؤاخذ متخلف تف... تفضلا منه ورحمة اه اوعى تقول ده من حقنا لا ده تفضلا منه ورحمة انه لا يؤخذنا بالايه بالمساق الاول انا عايز استافل بالك منه بدل ما نعلمك ما تتخلفش يا حبيبي لو مش هتحضر غير الدرس ده اكتب الذي لا يستعين بالله عز وجل ثم بيمينه اسرع ما ينسى حالا من ذهب زمن الحفاظ شوف محمد بن شعب الزهري يقول والله ما وضعت السوداء في بيضاء. انا حفظت قلم في ورقة ما النعمة اللي ربنا وهيب هل يتجم منهم دي عبدالله من المبارك يقول لا انا لا ادرش الا من كتابي لذا قالوا كان من اضبط الناس يبص في الكتاب ويجرم تعالين مرة كنت بدرس حادثة الإف أدرّش حادثة الإف وطلعت على المنبر معايا الكتاب وقلت لهم, قلت لهم يعني مع أني إن شاء الله 40 قد استطاع أحفظ هذا الحديث ودرّشته أكثر مرة إلا لا مستحيل أن آتي بالألفاظ النبوية على حقيقتها يستحيل علي هذا فأفقدك لذة السماع. سماع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بترهاتي انا مهما جئت باللغض حتى يعني بس مجلس منه فتحة كسرة لا لا لا, لا. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نور يتلقل وقرأت الحديث كاملا مع التعليق اجرى الجملة وعلى لكن الجملة لازم من الاصل ده مش دوما ولكن بطول الحديث ولعظمة الحادث الحمد لله احنا قلنا ايباجا وبعد هذا رسله قد ارسله لهم لهم هنا اللي هم مين الناس اللي هم مين ذرية قاد خلاص لهم وبعد هذا رسله قد ارسله لهم وبالحق الكتاب انزله ارسل الرسل وانزل الكتب لنحده وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل ليه ليه يا أخواني لكي بذل العهد يذكروهم أعبدوا ربكم ما لكم من إله إيه؟ الله كلهم يقولوا كده من ربكم يا أولاد الأولاني يا أولاد اللي أنت قلتوا عليه أشهدكم على أنفسكم ألستوا بربكم قلتم بل احنا جينا نذكركم فقط عشان كده دايما ربنا يقول ايه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر تعرف المعاند معاند من يوم ابوه قاد وده يرد لك إسكال ضغم انت فيسك كله قال بلا قالوا بلا في الربوبية ايوة لكن في العبودية منهم قال لا لا لا تاني تاني وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا سَاعَةَ الزَّنْجَةِ يَا رَبِّ فُرْجَةَ الزَّنْجَةِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وإذا مسَّه الشر كان يأوس فذود عاء عريض وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ربه منيبا محتاج فإذا خوله نعم نعمة من نعمة نسى ما كان يدعو إليه من قبل وبرز الله بالعداوة وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفريك قليلة بس ايه الاول تمتع وإلا لا يأخذه أخذة جبار منتقم بلحظة الدلم. واملي لهم ان كيدي مكيم والله تتفكر كده تقول سبحان الله بقوله تعالى في سورة القصص عن فرعون وجنوده فاستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده سلم يا سلم عايزك تجرى بالتصور ها بذناهم في اليم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء خلقوا خلقوا خلقوا مبارك 24 كان مبارك 25 اختل مبارك 26 27 28 قالوا لكم ايه. أرض الله واسعة قالوا له سيب نطف يا مجل. أنت أولادك أولاد أولادك يعني اللي حوالي كل الحشب طبعا احنا لا نشمد ولا يقل ادبنا انما نقول اذا تمعنت تذكرت ما هي اشباب زوال المل وزوال الممال ولا ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي لا ده كده الشر هنا الغرب هنا الغرب آه الغرب فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب قال اضربهم بالجيش قال لا لا لا لا إني كنت في محرابكم ليلة نهار. قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون <تصفيق> إني أخاف الله والله شديدك يا ولد قام إبليس يعرف إبليس المخطط وكان من نجمة قال له أنا ما لماك رف داهي حتشبهني نشاء الله لك شف من نعمته علينا لكي بذل العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم رسلا مبشرين ومنذرين لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل الله أعلى حج لمن؟ لله رب العالمين ما حجة الله على خلقه؟ ارسل الرسل وانزل الكتب تعجنيتين يا سلام وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه إيه حلاوة دي؟ هذا معدل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والإيه والحكم فرآن وسن نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليه فين النور يكون على المقاهي في الملاهب في النوادي في القنوات في النت أبدا الله في بيوت أبدا الله أن ترفع ويذكر في هشمه في بي... يا أخي والله عجب عجب كل القرى الناردة والله كنت في بلد اسمها محلة اللبن محلة اللبن دي لها قصة معايا جميلة عسل راح لها درس مرة وبقول للولادة مش فضيلة خلص جلت راح في ايه؟ قلت لها محلة اللبن رح... وعد كنت راح تتجاوز هناك قلت لها دعيلي جلت دي حتب عروسة زي الجسة محلة اللبن باج الدرس اللي فات كان يوم الاثنين تقريبا او الثلاثاء لاركر المهم ان هو ايه اللي حصل لجينا جنازة روحنا فالناس مستعجلين كعادة الناس فقلت لهم بالراحة بس. غدا يغلق علينا ونستهي لو ان وقف واحد من اهلنا يدعو لنا اصبروا كده اصبروا اصبروا ودعولوا لا يحتاج احد الى احد من خلق الى يوم ان يموت كما يحتاج اليه وقت الدفع ابو مش محتاجك ابدا شوف كان محتاجك اديه في الدنيا لا يحتاجك قدر هذا الوقت والكل يقول جو... ياب خطر خط الناس يا ابن خلص واجب يا ابن اسكت انت خالص يا ابني كده واحد بيقول له ما تنزلوا الناخر غربابه واقف على 13 قلت له ما ينزلوش بس اللي هو انت هنا انت على طول دايما لازمنا كده <تصفيق> عايزك بقى تبقى دايما هنا تبى حاضر دايما مش محترم نفسك كده ومتادب وطبعا الجلابيه مكوية والسال نضيف والعمل لك البسبوسة الحلوه دي كده ومنفعش حد يزعلك لا يا حبيبي اقلع لهم خالص يعني الشات وغبالك وما يهمكش كوية هدومك يا ربي مرمطوك المهم تأمر بمعروف بمعروف وتنهى عن منكر بغير منكر وانشور الدين انت اخرك معايا الشان الجاية بعد كده احنا احيانا ربنا بعد كده عايزين رجالة تبعد هنا وتدرس الناس وتطوف البلدان كتير جدا من الناس يقول لك وقت لا من الوقت روح من الوقت ما سلم ورجك خد فلوسك شوف لك نصف قدام رجل الزرع، العرى والله اذا رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر كله بيرب موشه وربنا راجعه والحمد لله والحمد لله والحمد لله لبانه وتمام التمام احنا فين رجال يحملون الوية هذا الدين يرون من العار ان يناموا وقت الدعوة وقت ما يحتاج اليهم اخي ربنا يحفظوا وانا معد على على مكانهم كده بلدهم على دائري كده الثلاثة بقول له ابنا عندكم حادثة مريعة جالية ده من بلدنا تقول له اللي حصل جال أربعة ماتوا واتنان في الاشتاء كان تلاثة واحد في هذه الحدثة كان جاب العرفة بيوم على دائري بشيون تقول له انت... انت فين قال جل... رايح انام اشتاء طول الليل وجه في الفرن و... تقول اتنان بوم. انت اللي تروح وانت اللي تغسل وانت اللي تقود البلد مش حاضر امشي هتصل عليك بعد ثلاث على يد في المسرحه بص حاضر تنام بلد محتاجك وانت بتنام اذا لم يقم حامل الرايه واقف كده فاهنش ان شاء الله يحد فوق بالجزا يحد فوق بالجزا واعرف جزمة مين دي جزمة فلان اه يعني الله تضحك بتضحك مش نافع انت بتضحك، انت مش مسبج لازم تعرف جزم الناس اول ما يحدثك ما تس عارف جزمة مين المحترم ده هاتيالا هيك ياب حاله الاول في جلبيتك البيض ولا بشال يقول لك الله يا ابن ناج والله لا اصي لما حضرتك موفر نفسك موفر اتعلم وقد والدنيا مقال لنا شيخنا كما كنا نطلع نقول الشيخ بين في السن. قل والله لا تكونن بلاد بغير حكومات ولا يفلسن الجميع ولا ينتظرنكم الناس. الشيخ للتعايش وإحنا بنرو عندهم بنرو عنه. وهل لك طعم ولا مذاق ولا لون إلا وأنت مسافر أهل العلم تسمع منهم وتر العجب وتطلع برا تقول خرف لا حول ولا قوة زي الولياء أم أبي يوسف ال. عارف ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم اللي هو تلميذ الامام ابو حنيف اه اهي ام ابو يوسف هذا كانت تقول لابو حنيفه انت مخقطار مخلي الواد يروح يشتغل مع راجل يضرب طوب نول طين بيقول له دانق اكل بيها انا وابني بيقول له يا اخي بيه بعلمه علم ياكل منه الفالوذج بدهن الفستق في اصفهان في اصفن الفيروزي إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اشفوا علي. مخرعش الله انت بين عكي خرا احنا يا غلابة ابننا يأكل الفلود بدهن الفشق في أسحام الفيروز. ده ده الواحد بيسمع يسمع عنه بس. لا تمر الأيام والليالي حتى يكون أبو يوسف قاضي قضاة الدنيا ليه قاضي قضاة الدنيا هارون الرشيد قال له بص المملكة عندك ولا القضاء اللي انت عايزه في شتة بقاع الارض يلا، انطري حيث شئتي فسوف يأتيني خرابك يقول له انت راخر براحتك اي قاضي انت عايز خطه قاضي قضاء الدنيا يا سلام قال لهم ما تشوفوا لي حد يتغدى معايا في يوم قالوا له ما فيش جرى يوسف هنا كان جريبا ما لندهوله او يقول معايا شوية ديها يوسف. قال طبعا اكلة امير المؤمنين هارون الرسول وبعدين الحلو يفرح الدخل لاجه حاجة غريبة كده جل له كل ده ما بتعملنا ناس يام حظة كان هنا النار ضو جل له ايه جل له هذا الفلوزج بدهن الفش جل له يبقى ديه اصطن الفيروق جل له نعم ايه, إيه المناجدة جاعد يطحق ويترحم على ابي الحمي يقول له ما يلك يقول له والله جلها جل لها الله يرحمها جل وهل ستعز الا بالعلم وهسا يرتفع سأنك إلا به والله العظيم أنت نكره ابن نكره وأنا نكره ابن نكره حتى نرفع دواء هذا الدين فيقال هذا فلان ابن فلان فلان ابن فلان وتلاقيه في بيته مني وحالته حال الله أعلم بحال ولكن عارب تقول الجهاب وتعسيه وتعالى وقال له مستيق محمد حسن جاي يعملوا ايه يرفضوا الدنيا ويذهبون وراءه ما الذي أعز هذا الرجل أمر ونهى فأنزل الله في قلوب عباده تعظيمه خد بالك وهو يقول والله لست بشيء والله هناك أعلم مني والله العظيم والله والله عندنا شعب اسمه عماد حفظ الله تعالى عنده 29 سنة كل المسايخ اللي انت بتسمع عماد ده ما تعرفوش ولا ما عرفه خد بالك كل المسايخ ده وغدين اجازة من على يديه وما بينامس اسأل الشيخ وحيد قل له من الشيخ عماد ما بينامس السبب بس ديين يجروا عليه وقل لهم اجازة يقول له الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسين يعقوب الشيخ أبو بكر الحنبلي الشيخ وحيد يقول له يا ابن باشيخي تفعل الشيخ فضلا خير يلا نجا <تصفيق> مش من بلدي يعني مش من كفر أنا لا أذكر الآن منهم لكن لو انكفر الشيخ لا نمتع عند رجلي وأنا حقيقة مقصر في حق نفسي في هذه المسائل وماذاك إلا لأني لما قال الشيخ رضي الله سأبنت من الشيخ العظيم الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى أن أحضر أم أذهب في التدريس قالوا اذهب في التدريس لأنهم أجازوني ولا حول ولا قوة إلا بالله عظم الله أتى قلوا آمين أي والله أن يجازي مثل أن أدرس بمقصود ما شاء الله لي ولكم العافية الله يحجنا نبعد نتذاكر العلم شنين عند أقدمهم ثم بعد ذلك يأذنون أو لا يأذنون لكن مباشرة كده يقولوا رف درس أسأل الله لي ولكم السلام كي لا يكون حجة للناس, يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك المفاق جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله إليكم قال أبو بكر صدق يبقى تفهم من كده أنه هو يوم الميثاق قال إيه صدق على طول كده فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناجم من عذاب النار والله هنا عايزة جاعدها طويلة شئا بس أنتو أصحاب فهم الاختصار حيجي لكم بسرعة فمو بسرعة وذاك ناجم من عذاب النار اما اولا واما اخرا صد يا حبيب بالك لا يخلد في النار موحد فضلا عن انه لعله لا يدخلها اصلا لكن نعتقد ان بعض الموحدين من الجائز ان يدخل النار بعظائم الذنوب او ان او ان موازين سيئاتهم ترجح موازين حسناتهم فيدخلون لكن هل يقول لا يبقى موحد في النار فذاك ناج من عذاب النار اما ايه او ايه اولا او يعني ايه اولا لا يدخلها اصلا طب ناج ليه بقى لان الله قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا يلا اطلعوا انت اطلعوا لكن الراجف الاولى دي ما. اللهم الا السبعون الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب اصلا الدخول آه قال ابن عباش الدخول عايزك بقى انا مش هقول لك ايه اللي قاله ابن عباش ولا ادلتك انا عايزك تقرأ هذه تفسيرها اكتب يا رجل الواجب يا رجل اكتب الواجب عن اكتب بخط جميل او اكتب خطي بحلتك حال ما رد به ابن عباس رضي الله عنهما على نافع ابن الازرق شيخ الخوارج في معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها من تفسير ابن كثير ده البحث بتاعه يقوليش مش عندي آخر ما عندش ابن كثير وعنده نيش يبقى منه لله شيخ الحيوني بيسمي النيش ده الصمم اتماسح بس كده ويتسبب اش هقول لك بيعين نيشو هاته التكسير اوعة تقول مش عندي ابن كثير ما الحب عندك ايه قل بالكم ان في خمسين نش ان شاء الله رب العالمين قاولنا اخانا عليها معرض القبول جاي لكم عن قريب تتمتع بقى. هتقول في فعلا المسايخ كان عندهم يعني كان في قوله النظر لما اجازوا لهذا الرجل أن يتكلم فكان في يقولوا لي اتكلم لما تقرأ روائع هذا الشيخ المبارك، واقرأ واخلص نفسك لها مش تقرأ وانت بتجزجز لب ولا تقرأ ولولية بتنديلك ولا انت جاعد نشيلك البيت وعلى ما تخلص شغل لا اغلق على نفسك وابك قال شيد الشيخ عبد الحميد اللي بيشي حفظ الله تعالى جاء الامري الى الله حمسك مسجد التوحيد في التحرير شهر كامل تدريس والله يا شيخ بذكر العشر ساعات متتلي عشر ساعات ايه تف... فتح مش تفتح حنفية حنفية ايه تفكر لما البحر كان بيجي كده وهو ده الشيخ لو خيروني لقلت اجعلوه مفتي مصر تعرفوا الشيخ عبد المحمد اللي بيسي اسمعوا عنهم اجهدوا ان تأتوا به العشاء الكوم الطويل وديك رقم حيجي كان الله فعود. هو راح قنة هو راح قنة وجيه وبعدين حيروح قنة تاني هو الشيخ محمد هندوي حفظ الله تعالى الشيخ محمد هندوي راح في دنمارك لا يا خلاص يا شباب كي لا يكون حجة لله للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شفت الأنصافي أخير من بعد ما تبين له الهدى تأتيه الآيات البينات يشق القمر ويكذبه ما لهم لا يقتلون في بده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ونخوفهم فما يجدهم إلا طغيانا كبيرا طب العزاني تاني شو. من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصده جهنم وشاءت مصير بلا شطاف طب ايه اللي حصل هذا هذا موافق لهذا المساق الأول يا عبد وذا كاناج من عذاب النار إما أولا وإما ها لا من تجتمع إجابة إما أولا وإما أولا بألا لا يدخل النار أصلا لأن الله قال عبدي إن جئتني بملء قراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيء أن جئتك مغفر. والأحاديث من دباجة عبي والله تعبي روائع من الآيات والأحاديث السلام يا حبيبي السلام أنا لو دخلت الحديث هذا الحديث مشوق للغاية آخر حديث في المجلأ اكتبه قدو من بعض أنا أذن لك واجب في الواجب نمر اثنين اكتب آخر حديث في الجزء في الجزء الأول من صحيح مسلم مش المجلد الاول الجزء الاول المجلد الاول جزئين اخر حديث في المجلد في الجزء الاول حديث عتبان بن مالك وتمتع بقى في قوله صلى الله عليه وسلم فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى حرم على النار احنا نكشف بيقول ايه فداك ايه ناج من عذاب النار. قال أنس بن مالك أعجبه الحديث فقال لولده اكتب هذا الحديث أكتب. أعجبه هذا الحديث قال له اكتب يا ابن هذا الحديث يا سلام ومن ديانة ما تلاقي هناك كده حديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسطهم وبعدين افتقدوه دوروا عليه ما لقهوش فضلوا خافوا ان يختطف من دونهم راح سيدنا ابو هريره لف لجحائط حائط ما اي منفذ غير ايه غير منفذ للميه قال فتحفشت كما يتحفش الثعلب ورحت داخل فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابو هريرة قلت بلا ر... قلت نعم يا رسول الله قال حزن علي هاتين طبعا حديث طويل خدنا عليه فمن لا قيت خلف هذا الحائط لا يشرك بالله شيئا بشره بالجنة اول ما لقي لا مين <سؤال> سيدنا عمر راح هبده في راح فين قال له انا عليه قال له اني قال ضربه بصدره ارجع على هريره ترجمت وطلع جدي من الشقه قال يا رسول الله قال له ما يمكنني قال اول ما لقيت لاقيت فضربني يعني بين صدري على صدر فوقعت الى اسفي وعمل يجهش بالبكاء قال فركبني عمر لجيه واجه فرق <تصفيق> انا عايزك لما تجرى الحاجات دي تصورهم هذا السم السمخ الطوال الأصلح عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انت ارسلت ابا هريرة بن عليك يبشر من لاقى خلفه قال نعم قال يا رسول الله اذا يبتكدوا دعهم يعملون قال دعهم يا على السهولة واليسر والملاطفة مش الشقاق ولازم كلامي يبقى اعلى من كلامك وكلامه هو اللي يمشي ايش يقول له مشاكين مات ربه نما اعظمنا حالا من اللي باعتكاله طيب يا الله رب اليننا اكناثا اذا قلت لي الاخر فلان الين الناس فيما بين الاخوة قلت هو يصلح عن يكون سيدهم. الاخر فلان ما معندته يامه وكلامه يامه قلت غدا يفارق الناس يا سلام في قولين صلى الله عليه وسلم لينوا في ايدي اخوانكم الا اخبركم باهل الجنة كله هين لين قريب سهل هو ده هين فده يا دعف مش فضيين بالوقت اخلاق الاكابل الحمد لله وذاك ناجم من عذاب الناري اولا او اخر وذلك الوارث وعقب الدار انت كتبت ايه اعرفت الواجب الاجين مكتوب تكتب لي كده فالله عليك الرسل الواجب كده او لوحده تحل فالاسئلة وتكتب لي قول ابن عباس لنافع بن الازرق وحديث عبان بن مالك مش كلنا عندنا صحيح مسلم لكن غالبنا عندكم كمبيوتر هات حديث عبان بن مالك هتلاقيه قدامك منور كده منور والله وتمتع كده واشتبشر كده قل لا اله الا الله تبتغي بها وجه الله تعالى تقيمك على, على, على الاوامر تحذيفك عن المناهي تحافظك على الحدود يا خلام امت من من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجهه يحرمك الله على النار خايف ليه هذا دين سهل يسير يطير العبد الى ربه بجناحي الخوف والرجاء يحقق وكل كل مسألة كل دي توحيد ولا ستك تعرف ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتغطفه الطائرة او تغدير ريح في مكان سحيظ لا كده كل مرد شخي الإسلام يقول والله عمال راجع إسلامي منذ أسلامه كل ليلة راجع ويوم ما قالوا له انت الليلة الجاية هتبقى مع الرفاعية في مناظرة قال طب باشتبوني بجلل هذه كده محدش اجيلي يا رب طب انا بقول ايه في الاسماء وبقول ايه في الصفات وبقول ايه في كذا وبقول ايه في كذا هل يوافق هذا الكتاب والسنة ولا لا كده مشان كده انا بقول له كل واحد يشتري كتيب حصم التوحيد أو مش الناس بيقولوا مش لجينه وبيعه شرك ان شاء الله انا رايح لعمرة في اربعة شبعة باذن الله تعالى باذن الله هحاول اجيب لكم كارتونة او اتنينة أنا لو قدرت هو لنا 30 كيلو في الطيران ولا 40 كيلو بيد نعم لا ده مجموعة علماء المملكة من دار من دار القاسم حفظ الله على القاسم أو وهب أنفسهم أباء وأجداد وأبناء وأبناء أبناء لله رب العالمين ولدعوات التوحيد حسم التوحيد تفضل تبص كده في ما يناقض التوحيد والأمور التي ثمانية وعشرين أمرهم مجمعين مما ينافي التوحيد أو يخل بالتوحيد تجراهم كده وتقول دي عندي دي مش عندي وتراجع وكل كل اسبوع كل عشر تيام تراجع تماعك خمس ستلاف محيارين كل شوية تبع تعدهم كل شوية تقول هيا تكون شغرات كده وكل شوية تبص على الفلوس هذا اعظم ان تنظر في توحيد ومن بهم وبالكتاب كذبا قال للنبي لست بنبي وعرض القرآن وشاقق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب يكون الله في شق وهو في شق ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا قال أبدا يعني إلى أن جاءه الموت لكن لو مات وتاب ومات فارق في بقاء تاب ومات فغفر له ولما جاء الموت جاء ليتوب لا يغفر له إنما التوبة على الله للذين يعملون الشيئة بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علم الحكيم وليست التوبة للذين يعملون الشيئات حتى إذا حبر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين الذين هم كفار أولئك عذابنا لهم عذابا أليم لا لا ولازم الإعراض عنه والإباء قالوا محمد جاء قالوا ما بدي قالوا قال الله تعالى قال أبي ولازم ذلك إلى الممات إلى الممات شوف الإنصاف عشان كده أنا بقول لك دايما العالم دايما لا ده خلاصة أهل العلم. والعلم أجبا أجب. لو لم يكن من خلاصتهم دينا وخلقا ما شهر الله أمره قالوا لمالك وماذا يفيد مواتئك؟ وفي الدنيا مواتئ كثيرة. قال من حسنت نيته أشر الله مواتئه. عدل دولة متعد. أنا وغيري من أحسن من يعني فضيلة. كلهم حسن النية إن شاء الله رب العالمين. لكن أحسنهم نية يسر الله عمله. يسر الله عمله. هذا مشهور عمل. عظيم النية أحسنهم إن شاء الله ولازم الإعراض عنه والإباء دي عجد كم من من لازم الإعراض وهو يرى الموت كأبي جهل وعتب بن ربيعة وشيب بن ربيعة وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن حجاج وأبي بن خلف وهو يرى الحق والله يا أخي عجب أمية بن خلف ده وأخو أبي موضوع يترسل أنا لست أهل لهذا يوم. بس أسأل الله أنه يعني إن كنت أستطيع حاجة على كل قال ابن عمر وهو صحابي لأهل مكة أجمعون لي المسائل وفيكم عطاء ابن رباح وعطاء تابعي وعبد الله بن عمر الصاحب ابن الصاحب المبارك ابن المبارك أتجمعون لي المسائل وفيكم عطاء ابن أبي رباح تلميذ بن عباش أجبت قال له قال له يا ابن عمر اتريس العمه العمه ترث قال لا ادري ثم قال لنفسه وقال بخ بخ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك بقول لنفسي سئلت عما لا تدري فقلت لا ادري هيه دي بارك الله فيك والله يا أبا عبد الرحمن على كل ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناجم من عذاب النار عوضو بنشر من اللي قال كده هذا خطأ ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين أي العهدين العهد الأول ألا أختب والعهد الثاني الأنبياء والكتب مستوجب للخزي ها في لا بد أن يخزى في الدارين والله يا ولده بوش يقول ده أنا حضمر الدنيا انضرب بالجزي إن في ذلك لآية لهم في الدنيا ايه إيه ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها سن وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خيس <تصفيق> لو جيه الظابط قال لو زمان كان قاله ضابط أمن دوله دلوقت لو قاله له الظابط أمن دوله من اللي حيضربه احنا والله آبدا جماعة بتقول الكربيج كرباج وراء تدري ليه فين سامي اللي قال لك يا تصلي في الجامعة ده إحنا حنكفلهه وحياته ويستن بالأمه ها لنكفلهه لك له في الدنيا تذاكرنا الموضوع ده بالأمش فتذاكرنا أمين الشرطة المغلق بتاعها من الدولة اللي كان ليه شنة ورنة كان فاكر نفسه عدل مين ولا حبيب العدل ولا ولا ولا ولا مبارك ده كان في دماغه حاجة كان رئيس المنطجة عند الدنيا رئيس المنطجة رئيس جمهورية مركز جلية له في الدنيا فيش. لكن نسأل الله عز وجل شوف شوف شوف أهل العلم الكرام الشيخ مصطفى العدور بيقولوا له ما تقول له رسالة أدعوه إلى التوبة ولا يلزمنا أن يدخل النار أدعوه إلى التوبة لما مات بعضهم وكان قد آذى بعض عباد الله إذاءا بالغا فاتل فنكس الغالة فلان مات فلان جل رحمه الله ولم ينفع علم دي الجماعة خبطوا عليه جلوله فلان الذي أذاقك وأذاقك جل رحمه الله يلا بنا نصل عليه الصلاة الغالث تاج عليهم ما تقولوا الزايد صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا خلى الا وعى و فكانت اجابه مشدده حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي عياله وهداهم الى صراطهم المستقيم قال يلزمكم يلزم من اهل النار كله قال لا جل خلاص يلا قالوا يلا مش خلاص يلزمنا ان يبقى احنا ندعوهم اللي ندعو الله ده قال ان طبعا دول برضه مسلمين ولا نكفرهم لنا شفت مستوجب للفزي في الدارين. شفت أمية, أمية, أمية بن خلف أمية نعم لأ لإذاءات كله آه لدي حاجة تانية بجي حاجة تانية حاضر حاضر دي دي شغال أفضل حاضر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين طب ممكن نخلي ده الدرس القدم لان الاجابة عليها احتباب متفعة فيني واذا كنتم طبعا وهذا ظن بكم حفظ الله تعالى يعني مجرد التلميح يكفي ألمح شريعا ألمح سريع. لان احتمال الدرس القدم أسأل الله تعالى ان يرزقني وإياكم الجنة قولوا آمين آمين حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم اما بالنسبة لقولك انهم اذهبوا عقل بعضهم وقتلوا بعضهم وفعلوا الافاعيل المنكرة فقد فعل الكافرون هذا ثم اسلموا وتابوا وتابوا الله عليهم قال من الاشياء السلام عجب ربنا لرجلين يقتل احدهم الاخر ويدخلان الجنة قالوا كيف رسول الله قال يلتقيان فيقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم ثم يتوب الله على الكافر فيسلم ويدخل الايه فيقتل في سبيل الله خل الجنة ينفع هذا ولا ما ينفع يصلح شو من قتل حمزة وحشي, ح... ح... وحشي ربي الله عنه وحشي بن حرب تاب وأسلم وقتل مسيلمة جرأه واحد بواحد قتلت ولي الله وقتلت عدو الله خلاص طيب الأمر الثاني أنهم كانوا يقولون أقوى الكفرية الآن نقول هذه حسابهم بين لكن نسألهم هل... هل كانوا يعتقدونها طيب خلاص الذي قال كلمة الكفر نقول قال كلمة كفر وفعل فعلة كفر ولا نقول هو كافر ده بحث مهم جدا الذي أضل قوائم كثيرا من ال... من اخواننا ان الذي يقول كلمة الكفر يكفره عينا لا نحن نقول هذا يقول كلمة كفر هذا يعمل عمل كفر لكن لا نقول انه كافر بعينه. ليه لعله انتفاء شروط او وجود موانع كالجهل مثلا هذا من اعظم من اعظم يعني الموانع الموجودة عند الناس طيب طبعا احنا كنا نخوض في هذه المسائل ونقول يعني نحن نقول ان الذي شب الدين كفر علم او جهل كفرا قوليا لا اعتقاديا قال الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى في فائدة بديعة قال سلوب إن كان يعتقد ما يقول أن هذا الدين يستحق الإهانة ويستحق السبب ويستحق كذا والإسلام ويشتح... يا ابن وحش يستحب أن يسب ويلعن و... إذا قال نعم فهو كافر وكفر كفر عيد إذا قال لا والله دي جلت أدب مني وأصلحنا من ربيين في بيئة وطية وأن أبونا كان بيسب برضو ومنا كانت جلالة الأدب والكلام ده نقول له يعني أنت تابعت فقط آه طب انتبه هذه كلمة كفر يخشى أنك لو مت وهي معك ها لا تفلح أبدا ننبهه ونشق إليه العلماء و... معاي حبيب فهذا الذي قاله أشهد بالله هذا الرجل اللي كان مركور دخلت عليه ذات يوم وكان طبعا منعني من التدريش والخطابة واخد البطاجة وفتاع المهمة شفنا له وسط عشان روح واخد البطاجة جل إلا جل أنا متوظف ودخلت عليا كفتي. سلمت عليها الكفتشه يعني نصانين سلمت عليه وضو ينقض ماذا تقول في هذا هذا رجل مسلم ولا ما هو مسلم مسلم وضوي ينقض فطبعا انا كانت قاعده معايا في الاستراحة شايفها هنا من ايام الهكسوس اطاروم وهم كلهم كده فاي حبيت ان انا ايه يعني اديله حاجة وتبقى معاه قاعدة طوال يعني قلت له هل صاحبة المصافحة شهوة هل شهوة ايه يا مولانا دي من الفرعن دي انا عايز اخشل ايدي بشورة نفع رحمة توضيح الفرق بين الشطاق والبدال نعم قضية صلاة الغائب قضية صلاة الغائب لا تكون الا على من لن يصلي عليه كالنجاسي لكني قلت لإخواني هيا نصلي عليه صلاة الغائب لمسألتين الاولى تنبيههم على ان للحق حدود إذا جاء الموت نجع الحق أخضى الرجل إلى رب عزي أكثر من الموت يعني الأمر الثاني نزع حظ النفس في الشماتة لأنك إذا الله عليه دعوتنا فلم, فلم تشمك ودي من أصول التربية تعرفين نفسي يبقى عندنا هنا مادة اسمها الأداب الاداب محتاجينها قوي جوي كل حاجة لها اداب عدد يا اخي والله اداب دخول الخلاء كده اداب الطعام اداب الشراغ اداب مس المصحف اداب دخول المسجد اداب المكث فيه اداب اداب اداب اداب ربنا يهدي قولوا امين تحمل هذه هذا السؤال لكن لا تسأله لشيء بعد ذلك. لأنك تقول له يا يجاه. هو على طول كده. بس. أنا أنا ستحمله منك ليه؟ لأني أنا أقل منك. أعتقد ذلك. كان حق أو غير حق؟ بس أنا أعتقد أن أنا أقل من الوالد اللي كان نادي لابوه. لكن ما تقولش التادي تاني من الآداب إنك ما تقولش التادي تاني لشيخ. ممكن تعترض بأسلوب آخر وعلّمك إياه الآن. حاضر. نعم انا اوافقك في هذا الكلام الذي يقول فيه ان احد جنود الامريكان صرح وقال نحن نقتل هؤلاء لألا تقوم خلافة اسلامية يقاتل كما يشاء وهذا حقيقة وهذه حروب احنا قلنا حروب ايه عقائدي لا شك ان الشرك الاكبر كما شأتنا والشرك شركاني فشرك اكبر به خلود النار إذ لا يغفر هو المقصود بأن صاحبه مخلد في النار أما صاحب السلك الأصغر قادح في صحة العمل لا قادح في أصل العمل خلاص قادح في صحة العمل لا قادح في إيه في أصل العمل بارك الله بي. طبعا كل دي بإجابات سريعة هل اقصاء مبارك يعد خروج على الحاكم وهل هو حاكم شرعي وهل يجيز الخروج عليه وجزاكم الله خيرا وجزاك اذا لم تسأل كل اللي حدث ده ليس له توصيف شرع على فترة فقرح نفسك ملوش توصيف شرع ومس حاجة اخط فيه خلينا كده احسف فاضل يا مولاني هو انت اللي سائل نعم قول أن الله موجود أي مفعول من أوجده الله واجد صحيح الله واجد ماجد واحد أحد فرض صمد الله واجد نعم. أما إذا كان يقصد حي حاضر يعني هو معنا بصفاته قول كما قال علمنا شيخنا علمني شيخي الذي استعذ بأيام دراستي على يديه الشيخ العزيز بن باذ رحمه الله تعالى قال في الفتاة في مثل هذه المسائل إن كان يقصد كذا وكذا وإن كان يقصد كذا وكذا يعني نحن لا نخطئ على الإطلاق ولكن نقول لعل قصده كذا ولعل قصده كذا شعة التي, التي تساعد لأخوة جميعا ولا يضيك بأخو من الأخ أخو نارضة بيسأل بيقول الطائفة الفلانية بتقول عايزينك تعمل يوم فلاني تحت مسمى أن اليوم ده دكتور هو للطائفة الفلانية فما الحل قلت له إن كنت منتشبا لها افعل وإن كنت لا أنت رجل سني لماذا تمنتشب لطائفة دون طائفة كل الناس ما وكل الناس أحبتك لا تفعل حتى لا وحجر نفسك في زاوية واحد هذا الذي وقع فيها اخواننا بفعل من اعدائنا قشمونا وجلوا هم دول طب هم دول يبقى تنين ايه على بقى يبقى حربهم يبقى ايه بقشونا بيننا وهم عايزين كده ما شاء الله لنعرف بين الشفاق والجدال وحب الفضول في علم اي مشكل يعني المسألة مسألة كلامية أكثر منها عقائدية ولكن أقول إن شاء الله بالامين اشتقاق أن تكون في ناحية والحق في ناحية أما الجدال فليس كل الجدال مذموم طب أنا خلص يلا تكلم وجب رحص من أما حبيبي هذا الذي أود أن أوضح له إذا أردت أن تقول في مثل هذه المسألة فقل لشيخك لو مسمى قل المشايخ الكبار اللي ممكن يزعلوا من هذه الكلمة قل له حفظك الله تعالى فبين لنا الوجهة في كذا فإني يعني الأمر ملتبس علي وأنا لا أحشن هذا وإلا لو لم يأتني الحق من قبلك أنا ما أتبينه ولا أتعلمه حفظك الله تعالى إنما تهبدوا كده طوبة كده تقول له بس دام وخالف للنصر للجبار لمضرب أو جاهز فهذا لا يمكن لكن أتعلم هذا باب عظيم باب جميل أورده العلماء في كتبهم خاصة من الغزالي والموردي رحمة الله عليهم في أدب الدين والدنيا وأدب المفتي والمستفتي وكيف يسأل العبد وكيف يكون بينادي شيخه وكيف يسكت كثيرا شوف لما كان واحد فيهم يقول إيه يدعي كده يقول اللهم اهدب عني زلات شيخه حتى يبقى معظما دائما في صدري لابد وإلا ليش زلاك إلا ليش ولا هو معصوم بعض الناس عايز الشيخ ولا همس عايز الشيخ ولا غبار عليه عايز النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله طب الحبيب أقول عايز الناس تتخص طيب بس راجع نفسك عشان انت حبيبي وانا خايف على الناس عندكم قلل 10 15 اللي بييجوا ويجي انا ما بجدرش حقيقه خطبه الجمعه لان خطبه الجمعة انا مرتبط بمسجدي والمسجد اللي عندنا بفضل الله تعالى ياتيه الاخوه المتداورين من اماكن حتى ما بقدرش اخر اللي بيجي فيارض الله له واسع خليك الجم اخوانك هنا ولزم شيخك واكثر ثوده اخوانك حقيقه والله انا عم صدات بيجي اخ احنا عايزينها كده اخ ما شاء الله عليه يطلع يخطب على جد حال وإحنا كلنا حواليه الله يحفظك الله يبارك فيه يا سلام امتع فنك مش بالكب سلم لما قلت هذا النص وهو ده الحقيقة وكان هو الشحيح للساهل الله يحفظك والله يشفدنا حذبك الله تعالى برك نعم والله انا مش عايز حد يذاكر علشان هو مطالب انه يذاكر ايه ده يا يا هادي اللي هنا طيب لا انا عايز اللي يذاكر لان الكتاب يستحق ان يدرس تتمتع بيه ما تستناش شيخه تيجي يتكلم معاك ولا يقرا لك لا لا لا خد الغمار حتى اذا كان عندك مسائل علم عليها ويشأل شخك فيها وذاك وادرش مش علشان بس هو انك ده المطلوب منك وده المقرر وحنا انتحنتنا ايه واشلتنا ايه ده عشان كده انا عمل ادي ايه نوابت كده تقول لا اروح رجعه انا مش كل حاجة حقول هالك فبالمرة تبتدي تفتح التعلم واذا ادمنت فتح الكتب شرطة شيخا او اخذت طريق العلم مش بمزاجة ساعات الواحد بيقول ايه انا عاي او صلاة الكسوف هو فين فانا ساعات ما بطلعش مثلا وده حدثت معنا كثيرا وافادتنا علما كثيرا بفضل الله انا عارف الناس هي بعد صلاه ايه وبعدين انا ماشي لقيت حد رحت واجهت عنده راحت الليلة عندها وما ذكرت الدرس اللي انا في تعال وخدتني مني خالص مرة كنت بذاكر في عندنا في البيت القادسية والمدائن غرزتهم مع بعض يعني من افعال سعد رضي الله عنه وحربه كنت هناك ومعاهم والغبر والعبور على النهر ومعاهم لقيت الوليه بتقول لي العشاء جاهز قلت يا اللي تنغمي هو انا هنا انا هنا فحوله ولا قوة الا بالله والله هذا حد بس ما قلتش اللي تنغمي لما قلت انا يعني دي زياده مني وهذا يعني اس الله الا اكون كذيبا وإلا ildhumme يعني jeg nu ikke umoret. Det